الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إن كعيث العليم الحكيم أمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا ورزقنا اكتباعا وأرنا البرطل ذاقلا ورزقنا اجتنابا وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وأدخلنا برحمتك في عبادة الصالحين أيها الإخوة الأكارم مع الدرس الحادي والعشرين من دروس العقيدة أنهينا في الدرس الماضي موضوع الإيمان بالملائكة واليوم ننتقل إلى موضوع آخر هو الإيمان بالجن والمسلمون يا أيها الأخوة المسلمون المسلمون كلهم يعتقدون بوجود مخلوقات غيبية عنا. جميعاً لا نراها بحواسنا في الحالات العادية اسمها الجن لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والنبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الشريف قد أخبرا بوجودهم بشكل قاطع لا يحتمل التأويل في القرآن والسنة إشارات ونصوص صريحة لا تحتمل التأويل تلزمنا أن نؤمن بالجن هذه المخلوقات الغيبية لا نحس بها إلا أن وجودها من الأمور الممكنة عقلا تحدثنا في دروس سابقة كيف أن الأشياء من زاوية العقل هناك أشياء موجودة ممكنة الوجود وهناك أشياء مستحيلة الوجود وهناك واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى كل شيء سوى الله ممكن الوجود لكن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود هناك ممكن الوجود عقلا وهناك مستحيل الوجود عادة يعني بحسب العادة النار تحرق فإذا قلت النار لا تحرق هذا الكلام مستحيل بحسب العادة لكن بحسب العقل الذي خلقها تحرق قد يمنع عنها الاحراق تقدموا أيها لكم تزاحموا تراحموا عما قريب سيتسع بنا هذا المكان إن شاء الله سبحانه وتعالى فوجود مخلوقات غيبية عنا لا نحس بها من الأمور الممكنة عقلا فلا يكون إنكار المنكر لها إلا تكذيبا للخبر الصادق طبعا كما قلنا مرارا وتكرارا الإيمان بالملائكة والإيمان بالجن والإيمان باليوم الآخر هذه كلها مغيبات. مسلك الإيمان بها مسلك الخبر الصادق لكن الإيمان بالله استدلال عقلي يقيني قطعي فهناك إيمان تحقيقي وهناك إيمان تصديقي فالإيمان بالملائفة والإيمان بالجن من نوع الإيمان التصديقي لأن الله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله حديثا أخبرنا في كتابه والنبي صاحب المعجزة المصدق أيضا أخبرنا بحديثه الشريف أن هناك مخلوقات لا نراها بأعيننا لكنها موجودة وإذا أردتم يعني ما يشبه هذا في حياتنا هناك أشياء كثيرة فهذا الجو في بث إذاعي من منكم يشاهد البث الإذاعي لا يشاهد لكنك إذا جئت بجهاز لاقٍ وأدرته تسمع صوت البث الإذاعي، فإذا قلت أنا لأمي لا أرى البث الإذاعي، أنكر وجوده، هذا كلام فيه حلو، لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، ما دام هذا الشيء موجود موجودا ولكن الحواس لا ترى بقصورها. ماذا ترى في هذا الكأس؟ أن ترى ماء ماء صاف عذب زلال لو أطيح لأحدكم أن يضع نقطة من هذا الماء تحت مجهر او أو ميكروسكوب أو مجهر لا لرأى العجب العجاب لرأى في هذه النقطة كائنات ومخلوقات وأحياء لا يعلمها إلا الله قال لو أدخلنا نبع جراح على الصاد الموصد وهو من أرقى أنواع الأجهزة المتطيرة لبقي عليه في الميلي متر مربع لا أدري كم من الجراثيم لا أدري كم وهو الصاد الموصد في أشد الأجهزة تطغيرا فالحواس قاسرة وفي هذا الجو أيضا بسطن بسطن من الصور لو أنك أدرت جهاز اللاقِت، لاقِت الصور، الرائي، ورأيت البث، هل بإمكانك أن تنكر البث الإذاعي؟ لأنك لا ترى. كذلك الجن مخلوقات، ليس بالإنكار أن تقول هي غير موجودة لأني لا أراه. نقول لك إن حواسك محدودة. إن حواسك المحدودة ليست مقياسا. للإيمان بالجن، ولكن الإيمان بالجن دليلها كلام الله سبحانه وتعالى وكلامه وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام ومسلك الإيمان بها مسلك الخبر الصادق. طرعا كما تعورنا جميعا ليس هناك فكرة تقال في هذا المكان إلا مع الدليل. هكذا المؤمن إذا إذا كنت مبتدعاً فالدليل وإذا كنت ناقلاً فصحة. هذه قاعدة بين العلماء مضطردة إذا كنت مبتدعاً والله أنا رأيي في الموضوع الفراني كذا وكذا جميل ما الدليل؟ هل عندك دليل من آية قرآنية أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هل عندك إجماع من العلماء حول موضوع ما أو هل عندك قياس إذا كنت مفتبعا فالدليل وإذا كنت ناقلا فصحة إذا كنت ناقلا ما دليل صحة هذا القول فراء قال كذا وكذا أسمعت من, من سنه لا والله أقرأت كتابا له لا والله أجلست في مجلسه لا والله هذا كلام مردود لو تتبع الناس أو لو سلك الناس المسلك العلمي في النقل لكنا بحالة غير هذه الحالة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فافق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ناثمين في كل علاقاتكم الإجتماعية لو كان الأخ المؤمن واعيا لدرجة أنه لا يقبل كلاما عن فلان إلا بالدليل أسمعت بأذونك منه لا والله أقرأت فتابا له لا إذن هذا الكلام مرفوض إلى أن يثبت الدليل على صحته هكذا المؤمن فكما عودناكم وكما تعودنا وكما هي حال العلماء الأجلاء لا فكرة تقى من دون دليل فالإيمان بالجن مأخوذ من قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إذن الجن ورد ذكرهم فراحة في القرآن الكريم وقال ربنا سبحانه وتعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذ لا تنفذون إلا بسلطان إشارة لطيفة لماذا قدم الله سبحانه وتعالى الجن على الإنس في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لأن خلق الجن سبق خلق الإنس أما لماذا قدم الله سبحانه وتعالى الجن على الإنس في هذه الآية الثانية يا معشر الجن والإنس إن استطعت أن تنفذوا من أخطار السماوات والأرض فانفذوا لأن الجن أكبر من الإنس على خرق السماوات قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله فلماذا هنا قدم الله الإنس على الجن لأن الإنس أكبر من الجن على صياغة الكلام ما من تقديم ما من تأخير ما من حركة ما من كلمة ما من حرف ما من ترتيب في كتاب الله إلا وينطوي على معنى دقيق العلماء قالوا القرآن الكريم تعرض لذكر الجن فيه, فيه في أربعين آية هذه الأربعون آية مجموعة في عشر سور يعني أربعون آية في عشر سور ورد موضوع الجن في كتاب الله فالإيمان بالجن إذا من مسلمات العقيدة الإسلامية طبعا أنا أركز على كلمة الجن لأنه في فرق بالي في شرقي آسيا تنفي وجود الجن كما خصص الله سبحانه وتعالى سورة كاملة ذكر فيها قصة نفر منه مستمع للقرآن الكريم من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا قصدت بفرقة الضالة التي تؤمن أن النبي عليه الصلاة ليس آخر الأنبياء يعني هذه الفرق ليست من, من الإسلام في شيء في أقاسي شرق آسيا موجودة ولها في أوروبا أيضا نشاط. تنفي أن يكون النبي آخر الأنبياء فالإن هناك نبي بعده، وتنفي أن يكون هناك جن وتفسر خاتم الأنبياء بأنه مصدق الأنبياء وليس آخرهم إلى ما هناك فالإيمان بالجن من مستلزمات العقيدة الإسلامية هؤلاء الجن الذين استمعوا إلى القرآن الكريم من تلاوة النبي عليه الصلاة والسلام قال الله في هذا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 يا قومنا أجيب داعي الله وآمن به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب القليم. إذا صريح من الجن استمع للفرآن الكريم من فم النبي عليه الصلاة والسلام وهذا موقفه. عقيدة الناس بالجن يقول المؤلف إن أكثر أهل الملل والنحل وخصوصا أتباع الأنبياء معتقدون بوجود الجن باعتبار أن الأنبياء وهم صادقون بلا مرية قد أخبروا بوجودهم ولا يتم إيمان المؤمن بالله إلا بأن يصدق بجميع ما يخبر به رسوله إن أفضل قيطة. يعني أنت ما في الخيار هذا الحديث يعجبك وهذا لا يعجبك هذا الحديث تراه بعينك هذا لا ترى آثاره هذا الذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض ليس مؤمنا وقد, وقد قرع الله اليهود بأنهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضه فإذا آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم فكل الذي صح أنه قاله صح أنه قاله ما هو إلا وحي يوحى من عند الله سبحانه وتعالى. يعني من باب المنطق كيف نؤمن بوجود الجن في عناهالتين إما أن نؤمن بوجودهم بحواسنا كما يؤمن أحدنا بوجود أخيه أمامه يراه بعينه يسمع صوته يصافعه حاسة اللمس وحاسة السمع وحاسة البصر يسمع كلامه فيعي مضمونه وإما أن يسلك في الإيمان بالجن مثلة الخبر الصادق فنحن كما قلنا بد من الخبر الصادق في الإيمان بموضوع الجن الجن كالملائكة ليس ملائكة كالملائكة لا نعرف من حقيقتهم إلا ما جاءنا عن طريق الخبر الصادق أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا لا نتصل بهم عن طريق الحس اتصالا يفيد العلم اليقيني حتى نعرف تكوينهم وحسبنا أن نقتصر على ما وردت به النصوص ما الذي جاءت به النصوص عن الإيمان بالملائكة أنهم أولا صنف غير صنف الملائكة فهم مخلوقات سفلية وليسوا مخلوقات علوية فالملاقس مخلوقات علوية بينما الجن مخلوقات سفليا. مخلوقون من مارج من نار أي من اخلاق نار صافية وفي بيان عنصر خلقهم قال الله تعالى خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار قدم قليلا خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من نارج من نار وفي احتجاج إبليس على ربه حين أمره بالسجود لآذن قال فيما يحكيه الله عنه في سورة الأعراف قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منك خلقتني من نار وخلقته من طين فأولا الجن مخلوقون من النار بدليل آيتين قرآنيتين ثانيا أنهم مخلوقون قبل الإنس والدليل على ذلك قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من فلصال من حمئ مسنون والجأن خلقناه من قبل من نار السماء كل فكرة والدليل وفي قصة أمر إبليس بالسجود لآدم واستكبار إبليس وقول الله في حقه فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه دلالة واضحة على أن الجن مخلوقون قبل الإنس شيئا الجن الملائكة لا يتناسلون كما قلنا لا يتزاوجون لا يتناحون لا يتناسلون الجن عكس ذلك فالجن يتناسلون ولهم ذرية والدليل على ذلك قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا إذن الجن يتنافحون ويتناسلون ولهم ذرية وأقر الله سبحانه وتعالى ما ذكره النثر من الجن الذين استمعوا القرآن من الرسول عليه الصلاة والسلام حين ذفروا أن للجن رجالاً وما كان فيهم رجال ففيهم نساء ذلك يقتضي التناسق قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فَزَادُوهُمْ رَغَقًا هذه على أنهم يتنافحون ويتنافلون منهم الرجال ومنهم الإنس ومن شأنهم أنهم يرون من حيث لا نراهم والدليل قوله تعالى إنه يراكم على إبليس على الشيطان إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إذا الجن فنف غير ملائكة مخلوقون من النار، وأنهم مخلوقون قبل الإنس، وأنهم يتناسلون ولهم درية، وأنهم من شأنهم ألا نراهم يروننا ولا نراهم. أن في شيء مهم جدا. هؤلاء الجن مخلوقات قابلة للعلم والمعرفة ذو إرادة واختيار كالإنسان فهم مكلفون مثلنا مثلنا بالإيمان والعبادة منذيون عن الكفر والعصيان فكثيرا من خطابات التكليف والتحدي في القرآن الكريم يجمع الله فيها بين الجن والإنس قال تعالى في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعم وما خلقت الجن والإنس يعني علة خلق الإنس والجن العبادة في أدق تعريفات العبادة معرفة يسبقها عفوا طاعة تسبقها معرفة وتعقبها سعادة لا عبادة بلا معرفة ولا سعادة بلا عبادة ولا عبادة بلا سعادة أدقت عرفات العبادة أنها طاعة لله انقياد كل لأوامل الله هذا الانقياد لا يكون إلا بعد معرفة الله إنما يخش الله من عباده العلماء وإذا كان فلا بد من أن يتبعه سعادة لا توصف وقال تعالى يا معشر الجن والإنسي ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين وقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضغيرا بالمناسبة لأن الملائكة غير مكلفين بالأمانة جميعا عباد مكرمون طائعون لله عز وجل الملائكة جميعا صنف واحد لكن الجن قسمان مؤمنون وكافرون وهذا تابع لما منحهم الله به من إرادة واختيار الذي اختار من الجن أن يكون مؤمنا آمن والذي اختار أن يكون كافرا كفر فبعضهم مؤمن وبعضهم كافر بحسب اختيارهم فالكافرون من الجن هم الشياطين يعني حيثما وردت كلمة شياطين إذا ربنا الشياطين الإنس والجن يعني الكفار من الإنس والكفار من الجن شياطين الإنس أما إبليس إبليس واحد أما الشياطين من ذريته إبليس هو الذي رفض أن يسجد لآدم إبليس أصل الجن هم جنود الشيطان الأول إبليس اللعين الذي كان أول من عفى أمر ربه من الجن وأول من كفر بمعنة الله منه هذا الدليل على أن هناك مؤمنون مكافرون قال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به إذا فريق من الجن آمنوا بالله ولن نشرك بربنا أحد وفي الآية الرابعة وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا من سفيههم إبليس اللعين وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطط يعني أقرب المخلوقات للبشر الجن من حيث التكليف والاختيار والإرادة وأنهم حملوا الأمانة وأنهم مكلفون بالإيمان منهم مؤمنون منهم كفار إذا زاوجون أقرب المخلوقات للإنس الجن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون هذا قول الجن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فمن أسلم فأولئك تحروا رشد وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب أيام الإنسان بتصور أو بتوهم أنه قلمة قاسط يعني انسان عادل لا القاسط هو الظالم والمقسط هو العادل في واحد الحجاج مرة فأل شخص رآه في الطريق قال له من أنا من أنت قال له, أنا فلان. قال له أنا الحجاج فما قولك في فيا قال له أنت قاسط عادل فقال الحجاج لأصحابه هل تدون ماذا قال لي ظنوه يمدحه يندحوا ألو أنت قاصط عادل قال لي قال, قال لي قال لهم قال لي أنت ظالم كافر قالوا كيف ذلك ؟ قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فالذي عدل عن الإيمان إذا الكفر فهو عادل وأما, وأما القاصطون فكانوا لجهنم حفظ فلذلك كون القاصطون يعني الظالمون وأنا وأن منا المسلمون ومنا القاصطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاصطون فكانوا لجهنم حفظ سابعا أن هؤلاء الجن يحشرون يوم القيامة ويحاسبون على أعمالهم فيثابون ويعاقبون قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكسرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجرنا الذي اجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم وقال الله تعالى مقررا عقوبة الكافرين من الجن في سورة هود وتمت كلمة ربك لأم لأن جهنم من الجنة والنات أجمعين هو في استنباط لطيف لن تكون العقوبة إلا بعد مخالفة ناشئة عن تكليف ولم يكون التكليف إلا بعد الاختيار الإنسان مخير إذا يكلف يخالف إذا يعاقب في ثلثه ثامنا لهم قدرات كبيرة ومهارات خطيرة فقد سخر الله لسليمان الجن يقومون له بأعمال البناء والغوص في البحار والأعمال الصناعية الكبرى كالجفان الكبيرة والقدور الرافية والأعمال الفنية كالتماثيل, كالتماثيل والصور وقد كانت جائزة ثم حرمت في الإسلام إلى غير ذلك من أعمال كبيرة مختلفة. قال تعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أراد والشياطين كل بناء وغوا كل بناء وروى لهم قدرات كبيرة جدا وقال تعالى حكاية لقول أحد الجن من جنود سليمان الذين سخرهم الله له حين قال الجن لسليمان أنا آتيك بعرش بلقيس قبل أن تقوم من مقامك قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين يعني عرش ملك بكامله بنتقل من من اليمن إلى بيت المقدس قبل أن تقوم من مقامك. وحذّي عد مصاعب بأمل يقوم حاجب بأمل أشبر ليأكل. قبل أن تقوم من مقامك. إذا لهم قدرات كبيرة جدا للجن. اعملوا على داوود فكر. وقليل من عبادي يشرب. تافعا أنهم كانوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. قبل بعثة النبي. يسترقون السمع من أسواه الملائكة من السماء. السماء الملائكة في السماء موكلون بأعمال كبيرة جدا مرز بنا في الدرس الماضي. فكان هؤلاء الجن يسترقون السمع من أسواه الملائكة في السماء وينقلونها إلى قرنائهم من الإنس في الأرض وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان الجن يقصدون السماء في الفترة بين عيسى ومحمد فيستمعون أخبار السماء ويرقونها إلى الكهنة فلما بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام حرثت السماء وحيل بين الشياطين وبين قمر السماء وأرسلت الشهب عليهم فالدليل وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرفا شديدا وجهباً وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع سابقاً فمن يستمع الآن يجد له شهابا رفضاً يعني كان الجن يشترقون السمع ويتلقفون بعض الأخبار التي تعني أهل الأرض من الملائكة فإذا ألقاها هؤلاء الكفهان توقفنا الناس أن القهان يعلمون الغيب يعني مثلا إذا أنت قاعد ببيت وجدت ورقة على الطاولة لصاحب البيت أن هناك موعد الساعة الخامسة سيأتي فلان لعندي أنا مفكرت خرج من الغرفة لقيت في مفكرة على الطاولة قلتها لقيت في موعد الساعة خمسة في الساعه 4:00 قعدت في اشخاص كثيرين قاعدين بالغرفه الساعة 5 طرق الباب فقلت لواحد انا اعلم من من بنت فلان قال لك كيف تعلم قال انا اعلم الان ترى فلما فتح الباب دخل فلان هذا اذ كان صادق يتوقع انك تعلم الغيب لكنك افتَرَقت من هذه المفكرة التي على الطاول هذا الموعب وعرفت اسم الذي سيتفق الباب الساعة الخامسة فلما طرق الباب قلت فلان بالباب هذا ليس من علم الغيب في شيء إنما هو استراق للسمع فيبدو من خلال هذه الآية أن الملائكة أن الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء ويسترقون السمع ويتلقفون بعض أخبار أهل الأرض من الملائكة فيرصونها في آذان الكبهان الذين يتعاونون معهم على إضلال البشر لذلك الكاهن يتوصم الساذج المغفل غير الضيين أنه يعلم الضيين فلما جاء بعتة النبي عليه الصلاة والسلام ضرب حصار على الجن لألا يتقوّل عليه الأقاويل ولألا يتوهم أتباع النبي ولألا يتوهم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام أن الجنة لهم علاقة بموضوع الرسالة وأما لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرفا شديدا وشهبا وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رفضا يعني كما تلاحظون ليس هناك فكرة تقال إلا مدعومة بآية أو حديث عاشرا أنهم لا يأكلون أكلا أنهم يأكلون أكلا لا نعلم كيفيته ولا ماهيته وأن الله قد جعل زادهم في العظام وغيرها كما جاء في بعض الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسجين <تصفيق> لهم قدرة على التشكل بالأشكال الجسمية التي يمكن أن نراها بحسب استعداداتنا البشرية فقد جاء في طائفة من الأخبار أن ظهور الجن احيانا بشكل غير اعتيادي يتشكل بشكل أو بآخر ورد في هذا بعض الأخبار الموضوع المهم الذي يعني جميع المؤمنين ما علاقة الجن بنا هذه صفاتهم آمنا بوجودهم وعرفنا صفاتهم لكن هل للجن تأثير علينا؟ هذا أكبر سؤال وإن مثل هذا السؤال يأتيني مرارا وتكرارا فلان مسحور. فلان يخاوي الجن فلان سنأخذه إلى هذا الشيخ ليتق عنه السحر هذا الكلام الطويل المعقد الذي أظل الناس وظلوا به إن شاء الله سيخصص له درس كامل الدرس التالي هل للجن تأثير على الإنس هل للشياطين سلطان على الإنس في عقائدهم وإرادتهم وأعمالهم هل يلق الجن للإنس علوما وأخبارا هل يعلم الجن الغيب يعني ما في موضوع يثير حماس الناس وفضولهم وشغفهم كعلاقتنا بالجن لأن الإنسان السازج كل ارتكب مع صيلر الله يعاني بليس ليش بليس ما دخل العان حالة فسعى بليس إذا كان له سلطان عليك معك الحق بهذه اللعنة فإن لن عليه له عليك سلطان فهذا اللعن لا معنى له أنت المقصر أنت العاصر فلذلك موضوع علاقة الجن بالإنس علاقتهم بأمر الغيب هل لهم تأثير على أجسامنا هل لهم سلطان على إرادتنا على أعمالنا على أقوارنا هل يتعاون الجن مع الإنس هل كل من يتعاون معهم فاسق أو كافر أل هناك أناس طيبون يتعاونون هذا كله سأجيب عنه إن شاء الله تعالى بشكل مفصل في الدرس القادم ليكون هذا الدرس حاسما في رد كل الشبهات والافتراءات والظنون والأخيلة والأوهان والخرافات التي تستأثر على عقل الناس وتجعلهم يعتقدون بالله اعتقادا فاسدا يسبط عزائمهم ويصرفهم عن طريق الحق يعني مشكلة إياكم أن تظنوا أنها صغيرة قد تجد مثقف يقول لك والله, والله زارني شخص يحمل شهادة عليا اللي والله أنا مشهور بدي روح فك السحر عن فلان شو الحقيقة يعني في حالات مسبقة في بار في بس أنا فلان سحروا فلان بفكوا السحر فلان الجن بتعاونوا في ضرب مندل ولا شخص بفقد شيء بيعمل مندل هلا عليها قصة كمان درس قادم إن شاء الله موضوع المندل موضوع الم هي مخاوية وهي نزوة جني وهي يعني هالمعلومات كلها تهيه ما في بيت ما في أسرة ما في شخص إلا حامل ركام قصص كثيرة من هذه القصص يا أمم عقل فكرة أو أنه مصدقها أو مكذبها من دون بينه. أنت يا أخي بعيني على كل هذا إن شاء الله تعالى لأهميته يعني أنا جعلت القسم الأول من الجن مع موضوعات سهلة جدا يعني صفاتهم وردت فيها آيات صريحة واضحة كالشمس لكن علاقتهم بنا موضوع خطير جدا. هذا الدرس القادم إن شاء الله تعالى يكون ردا حاسما على كل تفاؤل. يعني أيام شخص يأتيني من من من مدينة أو من من قرية بعيدة عن دمشق ليسألني هذا السؤال إنه فلان سحروا يا أخ فلان سحر كيف نفعل أنا فك عنه السحر عند عند عند راعي المشايخ بسموه المشايخ كمان هذا خطأ كبير. بيسموا من يتعاون مع الجن لإضلال البشر شيخ بيسموه كمان شيخ يتلاني مخاوي معنى مخاوي يعني يتعاون مع الجن على مع الجن على إضلال البشر والآن إلى أشياء علوم الدين نتن به الموضوع السابق عن حقوق الجار أنا أقول لكم أخطر شيء في الدين العقيدة فإذا صحة صحة العمل وإذا فسدت فسد العمل فانسان يصرف أموال يذهب لعن شيخ من شيوخ الجن والسحر يتفعل مال هكلي خاروف بده الجن خاروف بده خاروف الجن والأغالي الخاروف يعني مو قضية سهلة فدائما في خرافات أساسا مورد رزق فارج مشكلة مورد رزق فإذا عرفت الحقيقة نزدت عقلك عن القرى ونزدت قلبك عن الميل لمن يدعي ذلك فالحقيقة أثمن شيء قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقت ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسب إذا حسن أو قرآنية تحسب كل الأمر وَإِنَّمَا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ انتهى الأمر لا بد فكره ولا بد خوضه نعم لا زلنا في حقوق الجار قال عليه الصلاة والسلام والذي نسي بيده لا يبلغ حق الجار إلا من رحمه الله تعالى يعني لا يبلغ من المؤمنين لا يبلغ المؤمن حق الجار إلا إذا رحمه الله تعالى معنى ذلك أن للجار حقا كبيرا فإذا أمكنك أن تؤديه فأنت مؤمن حقا قال مجاهد كنت عند عبد الله بن عمر وغلام له يسلك شاكا فقال يا غلام إذا سلفت فد بجارنا اليهودي أعطيه منها لأن لهذا الجار اليهودي حق عليك ما قوله قال ذلك مرارا فقال له كم تقول هذا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يوصينا بالجار حتى خشينا أنه سيورسه وقال هشام كان الحسن رضي الله عنه لا يرى بأسا من أن تطعم الجار مهما تكون ملتك من أضحيتك مهما تكون ملته من أضحيتك وقال أبو ذر رضي الله عنه أوصاني خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا طبخت قدرا فأكثر ماءها ثم انظر بعض أهل بيت من جيرانك فاغرف لهم منه هذه سنة كانت متبعة في الشام في كان تبادل الطعام يجي الإنسان على البيت لقي في خمس ألوان دام جيران طابقين ملوخية صحن صحن الإنسان بينوى فلان إجا مع ضيف لاحظوا الجيران جارنا مع ضيف دقيتين دة الباب صحن لبنية مثلاً ملوخية ونطبخ هذا طلع الله الضيف ثلاثين صحن في على الطاولة أي لكان الجار له حق كبير هيك النبي الكريم علمنا إذا طبخت قدرا فأكثر ماءها ثم انظر بعض أهل بيت من جيرانك فاغرف لهم منها وقالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله إن لي جارين أحدهما مقبل علي ببابه والآخر نائم ببابه عني ربما كان عندي الذي لا يسعهما معنا فأيهما أعظم حقا قال المقبل علي. زواحي ساكن ببنائه في بيت مواجه فيه فيه طابق تاني طابق تحت أرضي أكثر الجيران حقا عليك من كان بابه مواجها لبابك هذا أكثر جار بله حق عليك ورأى سيدنا الصديق ولده عبد الرحمن وهو يعاتب جارا له فقال له لا تعاتبه فإن هذا يبقى والناس يذهبون يعني الناس يذهبون أما هذا يبقى بشك بشك. كل يوم صباح الخير كان فيه عداء أو في عتاب او في جفاء مشكلة كبيرة في نقطة مهمة جدا سألت عبد الله بن المبارك فقلت الرجل المجاور يأتيني فيشكو غلامي أنه أتى إليه أمرا والغلام ينكره اندأ الباب عليك قال الجار ابنك عمل بيش وبتعرف ابنك صادق وبتعرف انه الجار غير متأكد يظهر يعني نقل رواية زوجته او رواية ابنه وانت تحققه فماذا تقول للجار تقول له انا ابني بعرفه بتغيظه اكبر ابني لا يفعل هذا اما تكذبه واذا ذهبت تؤدب ابنك امامه فقد ظلمت ابنك اي مشكلة هي يعاني منها الناس فقال له الرجل المجاور يأتيني فيشكو غلامي أنه أتى إليه أمرا والغلام ينكره فأكره أن أضربه ولعله بريد وأكره أن أدعه فيجد علي جاري يتألم مني فماذا أصنع فقال له إن غلامك لعله أن يحدث حدثا يستوجب فيه الأدب فاحتفظوا عليه إذا ارتكب ابنك أو غلطة سجل عليه فإذا شكر عليه أحد من الجيران، أدبه أمامه وقل له هذه بتلك بذلك الذنب تكون قد أرضيت جارك وأدبت ولدك أما أنه الإنسان يضرب ابنه بدون تحق تحقق يخلق عنده عقلة نفسية ما عمدت أنا معه شيء والجار كذبه كمان مشكلة الجار خاطره غالي كتير فإذ كان غالط غالطه عمي افتاح تجل له في عليك زند انت هلا حنأدبك إدام الجار فإذا شكاه جارك فأدبه على ذلك الحدث فتكون قد أرضيت جارك وأدبته على ذلك الحدث قال وقد تلطف عبد الله بن المبارك في الجمع بين الحقين وقالت عائشة رضي الله عنها خلال المكارم عشر تكون في الرجل ولا تكون في أبيه وتكون في العبد ولا تكون في سيده يقسمها الله تعالى لمن أحب صدق الحديث أول وحده وصدق وصدق الناس وإعطاء السائل والمكافأة بالصنائع وصلة الرحم وحفظ الأمان والتذمم للجار والتذمم للصاحب وقرى الضيف إطعام الضيف ورأسهن الحياة وقال عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها يعني هلا دائما على مستوى النساء كل جارة تزهو على جارتها تزهو عليها وتحتقر ما عندها وتعلم هذا بصراحة أمامنا وإن من سعادة المرء المسلم المسكن الوافع والجار الصالح يعني من سعادتك في الحياة كلك جار مؤمن ترعاه ويرعاك والمركب الهني عبد الله رضي الله عنه ابن عمر قال يا رسول الله كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أو أسأت ولا مر على الحال فقال عليه الصلاة والسلام أعطاه مقياس دقيق قال إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت بس إياك تظن أن تظن أن كلامهم يعد مقياسا إذا كان بوجودك قد يكون خايفين منك البطولة أن يندحونك في غيابك أن يمدحوك في غيابك مدحك في غيبتك دليل عملك الطيب مدحك في غيبتك قال عليه الصلاة والسلام من أراد الله به خيرا عسله. قيل وما عسله قال يحببه إلى جيرانه فموضوع الجار هذا شيء مهم جدا جارك في البيت جارك في العمل فإذا كان نحن مسلمين إذا أخلاقه وما تعرف كم جار لك بيهددو على يدك من إحسانك مو من كلامك من إحسانك الإحسان قبل الكلام لغة العمل أبلغ من لغة القول رب معروف تصديه إلى جارك لا ينساه لك ما عاش وربما يكون هذا المعروف سببا في هدايته والحمد لله رب العالمين في أخ كريم ضيع قلم غالي الثمن يعني غالي الثمن قلم ذهبي فمن وجد هذا القلم أو من يعرف أين هو فليتلطف وليقل لنا فلأن لأن هذا العمل يعني حينما يضيع الإنسان حاجة في المسجد يعني لتألم لأن المسجد مظنة فلاح وطهر وأمانة واستقامة فضيع قلم في مسجد معنى ذلك أن في المسجد أناسا يأخذون ما ليس لهم وهذه وصفة عار في حق المسجد. فإذا ضي فمن وجد هذا القلم يعني قلم ثمين جدا وغالي الثمن يبلغ أحدنا يعني ممن هم قائمون على المسجد والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدينا محمد الصابق الوعد الأمين اللهم أعقنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهن وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح